بسم الله الرحمن الرحيم التسجيل الخمسون من التذكرة وخرج الترمذي الحكيم أبو عبد الله في نوادر الأصول عن محمد بن كعب القرضي وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يكتب على جباههم عتقاء الرحمن فيسألون أن يمحو ذلك الاسم عنهم فيمحوه وفي رواية فيبعث الله ملكا فيمحوه عن جباههم الحديث وسيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى يقال محا لوحه يمحوه محوا ويمحيه محيا ومحاه أيضا فهو ممحو وممحي صارت الواوياء لكسر ما قبلها فأضغمت في الياء التي هي لام الفعل وأنشد الأصمعي كما رأيت الورق الممحيا وانمحا فعل وامتحى لغة فيه ضعيفة وامتحى لغة فيه ضعيفة قاله الجوهري في الحاشية واحد متفق عليه البخاري ومسلم اثنان ضعيف الحكيم الترمذي في نوادر الاصول اتابع وذكره ابو بكر البزار في مسنده عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال اما اهل النار الذين هم اهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون، وأما الذين يريد الله إخراجهم، فتميتهم النار، ثم يخرجون منها، أو يخرجون منها، ثم يخرجون منها فيلقون على نهر الحياة، فيلقون على نهر الحياة. فيلقون على نهر الحياة فيرسل الله عليهم من مائها فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل ويدخلون الجنة فيسميهم أهل الجنة الجهنميين فيدعون الله تعالى في فيذهب ذلك الاسم عنهم أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم البخاري عن أنس عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال يخرج قوم من النار بعدما مسهم منها سفع فيدخلون الجنة فيسميهم أهل الجنة الجهنميين الترمذي عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لا يخرجن قوم من النار أو لا يخرجن قوم من النار بشفاعة يسمون الجهنميين قال حديث حسن وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم شفاعة لأهل الكبائر من أمتي خرجه الترمذي وصححه أبو محمد عبد الحق وخرجه أبو داود الطيالسي وابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي زاد الطيالسي وقال فقال لي جابر من لم يكن من أهل الكبائر فما له وللشفاعة قال أبو داود وحدثناه محمد بن ثابت عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر وذكر أبو الحسن الدار قطني عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال نعم أنا لشرار أمتي فقالوا فكيف أمت لخيارها قال أما خيارها فيدخلون الجنة باعمالهم وأما شرارهم فيدخلون الجنة بشفاعتي في الحاشية واحد سبق تخريجه اثنان صحيح البخاري ثلاثة صحيح الترمذي اربعه صحيح الترمذي وقال حديثا حسن صحيح خمسة صحيح ابن ماجه وأبو داود الطيالسي ستة ضعيف جدا الطبراني في الكبير وأبو نعيم قال الهيثمي في المجمع رواه البخاري في الكبير وفيه جميع, وفيه جميع بن ثوب الرحبي قال فيه البخاري ممكر الحديث وقال فيه النسائي متروك الحديث وقال ابن عدي رواياته تدل على أنه ضعيف متابع وخرج ابن ماجد حدثنا إسماعيل بن أسد حدثنا أبو بدر في الشجاع بن الوليد السكوني حدثنا زياد بن خيثمة عن نعيم بن أبي هند عن ربعي بن حراش عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمة الجنة فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى أترونها للمتقين لا ولكنها للخاطئين المذنبين المتلوثين قلت وأنبأناه الشيخ الفقيه أبو القاسم عبد الله بن علي بن خلف الكوفي إجازة عن أبيه الفقيه الإمام المحدث أبي الحسن علي بن خلف الكوفي قال قرأ على الشيخة الصالحة فخر النساء خديجة بنت أحمد ابن الحسن بن عبد الكريم النهرواني في منزلها وأنا حاضر أسمع قيل لها أخبركم الشيخ أبو عبد الله الحسين بن أحمد ابن محمد النعالي فأقرت به وقالت نعم قال حدثنا ابو الحسن محمد بن احمد ابن محمد ابن زرقوي البزار اخبرنا ابو علي اسماعيل بن محمد بن اسماعيل ابن صالح الصفار حدثنا عبد الله بن ايوب حدثنا عبد الله بن ايوب المخرمي حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد السكوني عن زياد بن خيثمة عن نعيم بن أبي هند عن ربعي بن حراش عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال خيرت بين الشفاعة ونصف أمتي أعيد خيرت بين الشفاعة ونصف أمتي فاخترت الشفاعة أترونها للمتقين لا ولكنها للخاطئين المتلوثين وخروج بن ماجة قال حدثنا هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا بن جابر قال سمعت سليم بن عامر يقول سمعت عوف بن مالك الاشجعي يقول قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أتدرون ما خيرني ربي؟ الليلة أتدرون ما خيرني رب الليلة قلنا الله ورسوله أعلم قال إنه خيرني بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة قلنا يا رسول الله أدع الله أي يجعلنا من أهلها قال هي لكل مسلم وأما الخبر العجيب الذي أوعدنا بذكره أوعدنا الذي أوعدنا بذكره فذكره الكلا بازي أبو بكر محمد بن إبراهيم في بحر الفوائد له حدثنا أبو النصر محمد بن إسحاق الرشادي قال حدثنا أبو بكر محمد بن عيسى بن زيد محمد بن عيسى بن زيد الطرسوسي قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبيه عن أبي قلابة قال كان لي كان لي ابن أخي يتعاطى الشراب فمرض فبعث الي ليلى فبعت إلي ليلا, عن ليلا أن ألحق, بأن ألحق بي فأتيته فرأيت اسودين قد دنوا من ابن أخي فقلت إن لله هلك ابن أخي فاطلع أبيضاني من القوه التي في البيت فقال أحدهما لصاحبه ينزل إليه فلما نزل تنحى الأسودان فجاء فشم فاه فقال ما ارى فيه ذكرا ثم شم بطنه فقال ما ارى فيه صوما ثم شم رجليه فقال ما ارى فيهما صلاه فقال له صاحبه انا لله وانا اليه راجعون رجل من امه محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ليس له من الخير شيء ويحك عد فانظر فعاد فشم فاه فقال ما أرى فيه ذكرى ثم عاد فشم بطنه فقال ما أرى فيه صوما ثم عاد فشم رجليه فقال ما أرى فيه ما صلاه فقال ويحك رجل من أمة محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ليس معه من الخير شيء اصعد حتى انزل انا فنزل الاخر قبل ان في الحاشية واحد صحيح ابن ماجه وفي الزوائد باسناد صحيح ورجاله ثقات اثنان صحيح ابن ماجه ثلاثة الكوة ثقب في الجدار او فتحة فيه متابع فنزل الاخر فشم فاه فقال ما أرى فيه ذكرى ثم شم بطنه فقال ما أرى فيه صوما ثم شم رجليه فقال ما أرى فيهما صلاه قال ثم عاد فأخرج طرف لسانه فشم لسانه فقال الله أكبر أراه قد كبر تكبيره في سبيل الله يريد بها وجه الله قال ثم فاضت نفسه وشممت في البيت رائحة المسك فلما صليت الغداء قلت لأهل المسجد هل لكم في رجل من أهل الجنة وحدثتهم حديث ابن اخي فلما بلغت ذكر انتاكية قالوا ليست بانتاكية هي انطاقية انطاكية قلت لا والله لا أسميتها إلا كما سماها الملك قال علماؤنا هذا أنجته تكبيرة أراد بها وجه الله سبحانه وتعالى وهذه التكبيرة كانت سوى الشهادة التي هي شهادة الحق التي هي شهادة الإيمان بالله سبحانه وتعالى كما قررناه فشفاعة النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والملائكة والنبيين والمؤمنين لمن كان له عمل زائد على مجرد التصديق ومن لم يكن معه من الإيمان خير كان من الذين يتفضل, يتفضل الله عليهم فيخرجهم من النار فضلا وكرما وعدا منه حقا وكلمة صدقا أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فسبحان الرؤوف بعباده الموفي بعهده فصل قلت جاء في حديث أبي سعيد الخضري قال فيخرجونك اللؤلؤ في رقابهم الخواتيم وفي حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه يكتب على جباههم وتقوى الرحمن وهذا تعارض ووجه الجمع بين الحديثين أن يكون بعضهم سيماهم في وجوههم وبعضهم سيماهم في رقابهم وقد جاء في حديث جابر وفيه بعد إخراج الشافعين بعد إخراج الشافعين ثم يقول الله تبارك وتعالى انا الحي ثم يقول الله تبارك وتعالى انا الله أخرج بعلمي ورحمتي فيخرج أضعاف ما خرجوا وأضعافهم ويكتب في رقابهم عتقاء الرحمن عيد ويكتب في رقابهم عتقاء الله عز وجل فيدخلون الجنة أو نستطيع أن نبنيه للفعل والله تعالى ألم ونقول ويكتب في رقابهم عتقاء الله عز وجل فيدخلون للجنة فيسمون فيها بالجهنميين قلت وقد يعبر بالرقبة عن جملة الشخص قال الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتحرير رقبه. وقال عليه الصلاة والسلام ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها وقد تعبر العرب بالرقاب عن عن جملة المال قال الشاعر غمر الرداء إذا تبسم ضحكا عالقت لضحكته رقاب المال فيحتمل أن يكون المعنى في حديث أبي سعيد وجابر رضي الله تبارك وتعالى عنهما فيخرجون مثل اللؤلؤ يعرف أهل الجنة أشخاصهم بالخواتيم المكتوبة على جباههم كما في حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه ولا تعارض على هذا والله سبحانه وتعالى أعلم في الحاشية واحد واثنان سبق تخريج الحديثين ثلاثة غمر الرداء كناية كناية عن ساعة المعروف والكرم والسخاء ومعناها السخي الكريم وإذا غمر الرداء إذا تبسم ضاحكا ومن الرداء إذا تبسم ضاحكا علقت لضحكته رقاب المال في الحاشية ثلاثة وعيد الرقم ثلاثة وعيد الرقم ثلاثة غمر الرداء كناية عن سعيه المعروف والكرم والسخاء ومعناه الكريم السخي والله سبحانه وتعالى أعلم فصل إن قال قائل لما سألوا محو ذلك الاسم عنهم وهو اسم شريف لأنه سبحانه وتعالى أضافه إليه كما أضاف الأسماء الشريفة فقال نبيي وبيتي وعرشي وملائكتي وقد جاء في الخبر إن المتحابين في الله مكتوب على جباههم هؤلاء المتحابون في الله ولم يسألوا محوا. قيل إنما سألوا ذلك بخلاف المتحابين في الله لأنهم أنفوا ان ينسبوا إلى جهنم التي هي دار الأعداء واستحيوا من إخوانهم لأجل ذلك فلما من عليهم بدخول الجنة أرادوا كمال الامتنان بزوال هذه النسبة عنهم، بزوال هذه النسبة عنهم، وقد روا مرفوعا إنهم يد... إنهم إذا دخلوا الجنة قال أهل الجنة هؤلاء الجهنميون، فعند ذلك يقولون إلهنا لو تركتنا في النار كان أحب إلينا من العار، فيرسل الله ريحا من تحت العرش. يقال لها المثيرة فتهب على وجوههم فتمحى الكتابة وتزيدهم بهجة وجمالا وحسنا أخبرنا الشيخ الشيخ الراوية أبو محمد عبد الوهاب عرف بابن رواحة قرأت عليه قال قرأ على الحافظ السلفي وأنا أسمع وأنا أسمع قال أخبرنا الحاجب أبو الحسن ابن العلاف أخبرنا أبو القاسم ابن بشران أخبرنا الاجري أبو بكر محمد بن الحسين حدثنا أبو علي الحسن بن محمد بن السعيد الأنصاري حدثنا علي بن مسلم الطوسي حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثني عمر بن رفاعة الربعي دثني عمرو بن رفاع الربعي عن أبي نظرة عن أبي سعيد من الخدري قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ان أهل النار الذين هم أهلها لا يموتون فيها ولا يحيون وأهلها الذين يخرجون منها إذا أسقطوا فيها كانوا فحما حتى يأذن الله فيخرجهم فيلقيهم على نهر يقال له الحياء أو الحيوان فيرش أهل الجنة عليهم الماء فينبتون ثم يدخلون الجنة يسمون الجحنميين ثم يطالبون من الرحيم عز وجل فيذهب ذلك الاسم عنهم ويلحقون بأهل الجنة وأما سيماء المتحابين فعلامة شريفة ونسبة رفيعة فلذلك لم يسألوا محوها ولا طلبوا زوالها وإزالتها والله سبحانه وتعالى أعلم فإن قيل ففي هذا ما يدل على أن بعض من يدخل الجنة قد يلحقه تنغيص ما؟ والجنة لا ينغص فيها أو لا تمغص فيها ولا نكد. قيل لا هذه الأحاديث تدل على ذلك وأن ذلك يلحقهم عند دخول الجنة ثم يزول ذلك الاسم عنهم. وقد مثل بعض علمائنا وقد مثل بعض هذا هذا الذي أصاب هؤلاء بالبحر. تقع فيه النجاسات أنه لا حكم لها كذلك ما أصاب هؤلاء بالنسبة إلى أهل الجنة وهو تشبيه حسن قلت وقد يلحق الجميع خوف ما عند ذبح الموت على الصراط على ما يأتي وبعده يكونون آمنين مسرورين قد زال عنهم كل متوقع والله سبحانه وتعالى أعلم فصل إن قال قائل كيف يشفع القرآن والصيام وإنما ذلك عمل العاملين قيل له وقد تقدم هذا المعنى ونزيده وضوحا فنقول قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب فيقول أنا الذي أسهرت ليلك وأضمأت نهارك خروجه ابن ماجة في سننه من حديث بريدة وإسناده صحيح قبل المتابعة في الحاشية واحد سبق تخريج الحديث اثنان صحيح ابن ماجة وفي الزوائد إسناده صحيح ورجاله ثقات متابع فقوله يجيء القرآن أي ثواب قارئ القرآن وقد جاء في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان الكلابي قال سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تتقدمه سورة البقرة وآل عمران وضرب لهما رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ثلاثه ثلاثه امثال ما نسيتهن بعد لما نسيتهن بعد قال كانهما غمامتان او ظلتان سوداوان بينهما شرق أو كانهما فرقان من طير من طير صواف تحاجان عن صاحبهما أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال علماؤنا فقوله تحاجان عن صاحبهما اي يخلق الله سبحانه وتعالى من يجادل عنه بثوابهما ملائكة كما جاء في بعض الحديث أنه من قرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة خلق الله سبعين ألف ملك يستغفرون له إلى يوم القيامة قلت وكذلك يخلق الله من ثواب القرآن والصيام ملكين كريمين فيشفعان له وكذلك ان شاء الله سبحانه وتعالى سائر الأعمال الصالحة كما ذكره ابن المبارك في رقائقه أخبرنا رجل عن زيد بن أسلم قال بلغني أن المؤمن يتمثل له عمله يوم القيامة في أحسن صورة وأحسن ما خلق الله وجها وثيابا وأطيبه ريحا فيجلس إلى جنبه كلما أفزعه شيء أمنه وكلما تخوف شيئا هون عليه فيقول له جزاك الله من, خير من صاحب خير جزاك الله من صاحب خير من أنت فيقول أما تعرفني وقد صحبتك وقد صحبتك في قبرك وفي دنياك أنا عملك كان والله حسنا فلذلك تراني حسنا وكان طيبا فلذلك تراني طيبا تعالى فركبني، فطالما ركب فطال ركبتك في الدنيا وهو قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وينجي الله, الذين اتقوا بمفازتهم وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم حتى ياتي به الى ربه عز وجل فيقول يا رب ان كل صاحب عمل في الدنيا قد اصاب في عمله وكل صاحب وكل صاحب تجاره وصانع قد أصاب في تجارته غير صاحبي هذا قد شغل في نفسه أو قد شغل في نفسه فيقول الله تعالى فما تسأل فيقول المغفرة والوحمة أو نحو هذا فيقول فإني قد غفرت لك ثم يكسى حلة الكرامة ويجعل عليه تاج الوقار فيه لؤلؤة تضيء من مسيرة يومين ثم يقول يا رب إن أبويه قد شغل عنهما، وكل صاحب عمل وتجارة قد كان يدخل على أبويه أو يدخل على أبويه من عمله، فيعطي, فيعطي أبويه أو فيعطى أبواه مثل ما أعطي، أو فيعطي أبويه مثل ما أعطي، ويتمثل للكافر والعياذ بالله سبحانه وتعالى. عمله في أقبح ما يكون صورة وأنتن, وأنتن رائحة ويجلس إلى جنبه كلما أفزعه شيء كلما أفزعه شيء زاده وكلما تخوف شيئا زاده خوفا منه فيقول بئس الصاحب أنت ومن أنت فيقول أنا تعرفني فيقول لا فيقول أنا عملك كان قبيحا فلذلك تراني قبيحة وكان منتنا، فلذلك تراني منتنا. قبل المتابعة في الحاشية واحد صحيح مسلم اثنان موضوع ابن عدي في الكامل فيه عمر بن المختار قال ابن عدي فيه اعيد قال ابن عدي فيه روى الاباطيل تنزيه الشريعة أتابع فلذلك تراني منتنا فتأطئ رأسك أركبك فلطالما ركبتني في الدنيا فلذلك قوله سبحانه وتعالى ليحملوا أوزارهم كاملتي يوم القيامة قلت مثل هذا لا يقال من جهة الرأي ومعناه يستند من حديث قيس بن عاصم المنقري أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال إنه لابد لك يا قيس من قرين وعيد إنه لابد لك يا قيس من قرين يدفن معك وهو حي وتدفن معه وأنت ميت فإن كان كريما أكرمك وإن كان لئيما أسلمك ثم لا يحشر إلا معك ولا تبعث إلا معه ولا تسأل إلا عنه فلا تجعله إلا صالحا فإن كان صالحا فلا تأنس إلا به وإن كان فاحشا فلا تستوحش إلا منه وهو فعلك